ومن لم يتب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون يا ايها الذين آ م ن و ا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن و لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أ ن ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم في س و ر ة الحجرات حيث تمثل أحد الأركان, احد الاركان الاساسيه في البناء الاجتماعي الاسلامي اذ ان النظام الاجتماعي في الاسلام وترتيب ا ل ا س ر ة واداب ا ل ز ي ا ر ة وغير ذلك واللباس إ ن م ا يؤخذ من ثلاث س و ر يؤخذ من سورة الحجرات ومن س و ر ة النور ومن س و ر ة ا ل أ ح ج ا م وهذه ا ل س و ر ة على قصرها وعلى ق ل ة آ ي ا ت ه ا إ ل ا أ ن ه ا ث ق ي ل ة جدا ث ق ي ل ة جدا في ميزان الرحمن و ث ق ي ل ة جدا في بناء ا ل إ ن س ا ن بناء هذا الكيان الذي تمثل مجموع لبناته المجتمع المسلم ولن يكون مجتمع ابدا سواء كان جاهليا أ و إ س ل ا م ي ا ما لم يتمشى المجتمع على خطوات هذا النظم الكريم ويتبع هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ع ظ ي م ة ا ل ث ق ي ل ة في ميزان الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن المجتمع مكون من أ ش خ ا ص ولن يكون هنالك مجتمع أ ب د ا ما لم تكن بينه روابط ق و ي ة ووشائج و ث ي ق ة و ص ل ا ت ع م ي ق ة تحفظ هذا البنيان من الانهيار وتحميه من التحطم والاندثار آ ي ايتان ن فقط آ فقط في هذه ا ل س و ر ة أ ش ا ر ت إ ل ى معاني ع م ي ق ة في ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة كيف يكون ا ل إ ن س ا ن ضمن ا ل م ج م و ع ة ا ل م س ل م ة كيف يعيش الفرد ضمن إ ط ا ر المجتمع المسلم بناؤه ا ل م ح ب ة صلاته ا ل م و د ة و إ ل ا إ ن لم تتبع ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذا النظام و إ ن لم تلتزمه منهجا وخاصه هاتين ا ل آ ي ت ي ن فلن يكون بيت المسلم ولن تكون ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة ولن تصل في يوم من الايام الى مرامعه ولن تجد مرادها في واقع الارض ابدا آ ي ت ا ن فقط ان الصلاه بين المسلم والمسلم ق ا ئ م ة كما ق ل ن ا على ا ل م ح ب ة ف إ ذ ا أ ر ا د البيت المسلم بعداده الذي لا يتجاوز أ ص ا ب ع اليد ا ل و ا ح د ة و إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي لا تتجاوز بعدادها المئات أ و ا ل آ ل ا ف و إ ذ ا أ ر ا د المجتمع المسلم الذي يكون ن و ا ة ح ي ة للعالم كله إ ذ ا أ ر ا د هؤلاء أ ن يقوموا على قواعد و ث ي ق ة و أ ن يضربوا في ا ل أ ر ض جذورا ع م ي ق ة لا بد أ ن يلتزموا هاتين ا ل آ ي ت ي ن آ ي ت ا ن فقط ف إ ذ ا لم تنتبه ا ل أ س ر ة ا ل م س ل م ة إ ل ى هاتين ا ل آ ي ت ي ن ينقلب ا ل أ س ر ة إ ل ى ش ر ك ة ا ق ت ص ا د ي ة و أ ح ي ا ن ا بلا رواتب فيها كل يؤدي دوره م ت س ا ق ل ا الملل يقتله والسامه تدهك روحه ويتمنى الوقت الذي يتخلص من هذا ا ل ع ش الذي يجب ان يكون هادئا واذا كذلك لم تنتبه ا ل ح ر ك ة ا ل ا س ل ا م ي ة الى هاتين الايتين فكذلك تتحول الى ش ر ك ة ا ق ت ص ا د ي ة لا ر أ س مال لها ولا رواتب في داخلها كل ي أ ت ي الى دوره المكلف به م ت س ا ئ ب ا م ت س ا ق ل ا يشعر ان مسؤوله فوق صدره كحجر الطاحون وان دعوته التي يعمل فيها ك أ ن ه ا فك ر ه ا تسحق كيانه وتبيد حياته و ت ه د د وجوده لا يمكن ابدا ل ح ر ك ة ا س ل ا م ي ة ولا لبيت ا ل مسلم يعيش في هذا الحال ان يستمر دوامه لا بد ان يتفلت افراده وان يتشتت اعضاؤه وان يتمزق لقاؤه وان يدري هباءا ادراج الرياح الايتان الكريمتان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أ ن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أ ن يكن و خيرا منهن ولا تلمذوا أ ن ف س ك م ولا ت ن ا ب د و ا ب ا ل أ ل ف ا ظ ثلاث ثلاث نواه ت ض م ن ت ه ا ا ل آ ي ة الاولى أ و ل ى ل أ عدم ا ل س خ ر ي ة و ا ل ث ا ن ي ة عدم ا ل ل م و ا ل ث ا ل ث ة عدم التنابذ بالالقاب والنهي في القواعد ا ل ا ص و ل ي ة يقتضي التحريم ما لم تصرفه عن التحريم قرينا الى ا ل ك ر ا ه ي ة ولم ي ك ن احد بان ا ل س خ ر ي ة بالمسلم م ك ر و ه ا بل كادت ا ل ا م ة تجمع ان ا ل س خ ر ي ة م ح ر م ة بالاجماع وانها من الكبائر وانها لا يكفرها الاستغفار البسيط لا بد لها من ت و ب ة بشروطها ويكفينا حديث مسلم الذي خرج من فن ا ل ن ب و ة الشريف لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ض ا ا ولا غ و ت ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا المسلم أ خ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره لا يتوانى ظ ل ولا يخذله م ه لا ي عن نطوته ولا يحقره التقوى ها هناك ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يكفيه شرا ويكفيه اذما اي ليس بعد هذا الاسم اثم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه والعرض ليس فقط ا ل ع و ر ة ا ل م غ ل ظ ة بل العرض هو محل الذم او المدح من الانسان فاذا اغتدت انسانا فقد نلت عرضه واذا نممت على انسان فقد جرحت عرضه واذا سخرت منه فقد انتقصت من عرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولم يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه ا ل ق ض ي ة ا ل م ه م ة في بناء المجتمع المسلم فلقد كانت ركنا ركينا في خطبته التي ودع بها أ ص ح ا ب ه الدنيا يوم أ ن وقف يوم الحج ا ل أ ك ب ر ي س أ ل ه م أ ي يوم هذا أ ي شهر هذا أ ي بلد هذا أ ل ي س اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام فقالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن دماءكم واعراضكم أ م و ل ك م و أ عليكم حرام ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولم يختفي بذلك بل قال أ خ ي ر ا الا هل ب ل غ قالوا نعم ق ا ل اللهم فشل ان ا ل م ح ب ة لن تكون بين ش خ ص ي ن م ا لك ا و ع ل ى ا لك ان لك ان ت ح ف ظ ض ر و ر ا ت ه ا لك م ن ا ل ت ي ج ا ء ك ل د ي ن ل ي ح ف ظ ه ا ج ا ء ك ل د ي ن ل ي ح ا ف ظ ع ل ى ض ر و ر ا ت ه و لك ان و ن لك ا ت لك ان و ن ل ان ت ان لك ان ت لك ان ا لك ان و ا لك ان ت ك و ا ل ن ت ك والعرض والعقل والمال ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تبقى ا ل ص ل ة ق ا ئ م ة بينك وبين اخيك ف إ ن لم تفده ولم تنصره ولم تقدم له ولم تحفظه فلا أ ق ل من أ ن تكف عنه أ د ا ك و أ ن تبعد عنه شرك ف إ ن انتقصت من عرضه أ و نلت من شرفه أ و أ ك ل ت ماله او سفكت دمه فكيف لك بقلبي هذا ان ي ن ي ل اليه هذه الضرورات الضرورات الخمس اقل الحفاظ ص ل ل ة ا عليها وعدم ا ل م س ا ة بحرمتها ق ا ع د ة ا ص ي ل ة في عدم تهديم المجتمع المسلم ق ا ع د ة ا س ا س ي ة في بقاء البيت المسلم و ا ل ح ر ك ة ا ل م س ل م ة والمجتمع المسلم و ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها ولماذا ا ل س خ ر ي ة لن تنتج ا ل س خ ر ي ة من الصغار بالكبار إ ن ا ل س خ ر ي ة ن ا ت ج ة عن شعور بالغرور والكبر إ ذ ا ء ا ل آ خ ر ي ن الذين تنظر إ ل ي ه م بعين الانتقاص والازدراء ان الصغار لا يسخرون من الملوك بل ا ل س خ ر ي ة ت أ ت ي من الكبار الى الصغار ومن انت هل ترفعت على الناس وتكبرت عليهم بمالك او بجاهك او بعزك من اين اخذت هذا اليس الذي وهبك يستطيع ان يسلبك الم تتعلم أ ن ه يعز من يشاء و ي ذ ل من يشاء يخفض ا ل ق ص ة ويرفع يرفع أ ن ا س ا ويضع آ خ ر ي ن أ ل م تعلم أ ن ك و إ ن كنت ملكا ف إ ذ ا استخرت من الناس ف إ ن ك ت أ ص ي الله بهذا وكما قال الحسن إ ن ه م و إ ن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذيل فان ذل المعصيه لا يفارق رقابهم ابا الله إ ل ا ان يذل من عطاه ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء على من تترفع على هذا المسكين والضعيف الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعه اغبر زي طمرين لا يؤبه لا له ل ومنهم ق س على الله لا ابره و م البراء بن مالك حيث كانوا اذا اشتد الوصيد واحمر الحدث ودارت ا ل د ا ئ ر ة على المسلمين ي أ ت و ن الى البراء يقولون يا براء انت الذي قال فيك صلى الله عليه وسلم رب ا ش ع ة اكبر لو اقسم على الله لابره فينظر الى السماء يشير باصبعه يقسم على الله ليهزمن القوم اقسمت عليه لتمنحنا اكتافهم الا منحتنا اكتافهم فلا يرد يديه الى السماء الى الارض الا و ت ب د أ ه ز ي م ة الاعداء هؤلاء المدفوعون بالابواب هم الذين يحمون المجتمعات من الدمار من الزلزله ا ل ا ل ه ي ة من العذاب الرباني خير الناس الاخفياء الاذقياء الابرياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا ح ض ر و ا لم يعرفوا اولئك مصابيح الهدى تنجلي مصابيح عنهم كل ف ت ن ة عمياء م ظ ل م ة ثم من ا ن في ميزان الله عز وجل اما بلغك حديث البخاري يوم ان مر رجل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ص لرجل ى الله عليه وسلم ل و عنده ماذا تقول في هذا فشهد ا الصحابي هذا حري به إ ن خطب أ ن ي ن ج ح وان شفع أ ن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر ا ر ج ل فقال صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا قال هذا حري به حريٌ إن, قال ان خطب أ ن لا ي ن ت ح و إ ن شفع أ ن لا يشفع و إ ن قال أ ن لا يسمع ل ا فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من ذاك والاثنان إ ث ن ن من الصحابة ا ل إ من ا ل ص ح ا ب ة هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من ذاك ل أ ن ظ الرجلان ه ه ر م ا إ س ل ل ا ا م ظاهرهما ا ل إ س ل ا م ولا يوجد شيء أ ف ض ل من أ ل ف شيء من جنسه سوى ا ل إ ن س ا ن فكم رجل يعد ب أ ل ف رجل وكم أ ل ف تمر بلا عداد ولن تجد فرسا أ ف ض ل من أ ل ف فرس ولا, ولا بعيرا افضل من أ ل ف بعير ولا حمارا افضل من أ ل ف حمار ولكن ا ل إ ن س ا ن قد يعدل ملء ا ل أ ر ض من مثله من جنسه هذا خيرا من ملء الارض من ذاك ثم يا اخي لماذا تتكبر ولماذا الغرور الم تعلم بان ا ل م ع ص ي ة بسبب الغرور يخشى الا تغفر و ا ل م ع ص ي ة بسبب الشهوات والذنوب قد تغفر الم تعلم ان ابليس قد عطى الله بغرور فلم يغفر الله له وعاد عليه السلام عصى الله بشهوه فغفر الله له إ ي ا ك م والغرور وفي الصحيح لن يدخل الجنة لا ن يدخل ل لا ج ن ة يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال حبه ة الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كان كبر ب لا يدخل ل في ق من ث ق ا ل حبة م كبر لماذا ت ت ر ص ع على ا ل آ خ ر ي ن ولماذا تعيبه تعيبهم أ ل ا تنظر إ ل ى نفسك عدد عيوبك يا اخي قبل ان تعدد عيوب الاخرين وانظر الى نقائفك قبل ان ت ن ت ق ص الاخرين اذا ش ئ ت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك ص ي ن و لسانك لا تذكر به ع و ر ة امريم فكل ك عورات و ل ل ن ا س ا ل س ن و وعينك ان أ ادت اليك معايدا لقوم فقل يا, قا... يا عين للناس اعينوا فصاحب بم... بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسنها الم تعلم أ ن الجنه خصت بالمتكبرين, ففي صحيح البخاري آه آه خصت بالمتكبرين والجنه خصت بالمستضعفين تحاجت تجالت جذلت قالت اثرت بالمتكبرين الجنة والنار الجنة والنار النار بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني الا يدخلني ض ع فقال ا الناس ء س و ط ه وغرتهم م ف ق الله تعالى ل <تصفيق> ل ج ن ة انما انت رحمتي ارحم بك من اجا وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء ولكل ملؤها لا يسخر قوم من قوم ع س ى ان يكونوا خيرا منهم وغالبا يكونوا خيرا, من... ما يكونون خيرا, منه؟ غالبا يكونون خيرا منهم المسخور ب ا خيرا يكونون ن ه م م ا ل منهم خير من الذين سخروا بهم ولا تلمدوا انفسكم واللمز والهمز تعرض إ ل ي ه م ا رب ا ل ع ز ة كثيرا في كتابه واللمز هو ا ل م ع ي ب ة باللسان والهمز بغير اللسان ب ا ل إ ش ا ر ة أ و اليد أ و غير ذلك أو اللمز في الوجه والهمز الوجه حضور المطعون اللمز الغيبة اللمز الطعن في الوجه في في في به والهمز في غيبته وفي عدم حضرته والله عز وجل يقول ويل لكل هماز ز ة نمز م ويل لكل ه أ ث ي م ولا تطع كل هماز أ ث ي م مناع للخير معتد أ ث ي م ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء ب ن م ي ن مناع للخير معتد أ ث ي م عتل بعد ذلك ذ ل ي ولا تلمزوا انفسكم تعبير رباني لا يقدر عليه البشر ل أ ن ك عندما تلمز أ خ ا ك وتعيبه إ ن م ا تعيب نفسك ل أ ن المؤمن للمؤمن كالبنيان ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و ا ل ح م ة ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة جسد واحد جسد واحد لا تشتغل إ ل ا كلا فاحد عينها و آ خ ر اذنها وثالث قلبها ورابع يدها وخامس رجلها و أ ي في عضو او شلو من ا ل أ ش ل ا ء ي ف ق د إ ن م ا تنتقص ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة في إ ن ت ا ج ه ا وعطائها و ب د ل ه ا وتضحيتها فعندما تلمس أ ح د ا من المسلمين إ ن م ا تلمس نفسك وعندما ا ل أ ل ب ا ا ل ض ي ق ة لا ينظرون إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ل الا من خ ل من ج ت م م م ع ه الطغير إلا من خلال مجموعتهم ا ل ق ل ي ل ة وهذا ل ع م ر الله ضرر ب ا ل إ س ل ا م وضرر ب ا ل إ ن س ا ن ضرر ب ا ل إ ن س ا ن الذي يظن أ ن إ ص ب ع رجله بعيد عن اصبع يده لانك انت ومجموعتك او انت و ت ن ظ ي م ك وانت و ح ز ب ك انما تمثل من الاسلام والمسلمين ماذا انما تمثل ر أ س جزءا قليلا من ر أ س ا م و له فاذا اخذت سكينا حادا او سيفا ماضيا وقطعت اصبع رجلك لانك لان اصبع اليد لرجلي بعيدا عن إ ص ب ع اليد انما تقطع جزءا من أ ج ز ا ئ ك و ت ن ف ي جلوا من أ ش ل ا ئ ك وتبعد كيانا و ج ا ر ح ة من جوارحك هذه تفيدك في, أي في السراء والضراء في أ ي ا م ا ل ش د ة والرخاء لا تستغني عنها ف إ ذ ا قطعت إ ص ب ع الرجل ي ب د أ الجراثيم والالام تغذو جسدك من هذا الجزء الذي كان صغرا محميا ب أ خ ي ه ف ت ب د أ الجراثيم تدخل دمك حتى تصل الى مجموعتك فتنهكها وتهلكها وتشلها وتنهيها المسلم و ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة كيان واحد جسد واحد وكيف لك ان تطلق عينك ب ا ل س خ ر ي ة والنظر باحتقار ل ا و ا ل د ر ا ء لله وتطلق لسانك بالنميمه واللذذ والرمز والهمز وغير ذلك انما انت يا مسكين تقطع اعضاءك وتعمل في امعائك كمسكين كجبار يمسك سكينا بيده قد ب ل ع غلبه ا ل غ ي ب ابلغ مداه فيعمل في بقر بطنه و إ ل ى على لوك أ م ع ا ئ ه ويلوكها ب م ر ا ر ة و ح ق ل يشبع حقده وماذا من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر او يذهبن غيظه وكيده ما يغيظ وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد بمسند احمد لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فان من طلب عوره اخيه المسلم طلب الله عورته ومن طلب حتى يفضحه في جوف بيته ونتيجه و ن ت ي ج ة تتبع عورات المسلمين باللمز والهمز ثلاث نتائج ظاهره ا ل ن ت ي ج ة ا ل أ و ل ى أ ن ه ا ع ل ا م ة النفاق يا معشر من آ م ن بلسانه ولم ي ض ض ا ل إ ي م ا ن إ ل ى قلبه لا تؤذوا ل م س ل م ي ن ولا تتبعوا عوراتهم فالتعنوا بالناس إ ن م ا هي ع ل ا م ة النفاق وليست ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا ب ا ل ب د ي ء ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ا حديث صحيح ولذلك عندما دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا عليه السلام قالوا السام الموت يعني السام عليك يا ابا القاسم فسمعت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ل ا ل ي ه و د ف قلت ا ع ل ي ك م و ل ا م ولكم ا ل فقال يا عائشة صلى الله ل ع عائشة ع ن ة يا ي يا ر ولكم الله الله صلى ل ع ي الله ولكم ا تسمعي ق ل ولكم ا عليك فلم يقبل من عائشه رضي الله عنها ان ترد عليهم ز ي ا د ة بل ان تخرج لفظا واحدا بذيئا من فمها الطاهر قال ان الله يكره الفحش و ا ل ت ب ا ح ش عندما قالت ماذا وعليكم السام و ا ل ذ ا م واللعنه ثم العيب قسمان اما ان يكون صحيحا في ا خ ي د اذا ل م ز ت ه في وجهه واما أ ن لا يكون فيه ف إ ن لم يكن فيه فويل لك ثم ويل لك اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وهو طئيح من ذكر امرا بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى ي أ ت ي بنفاذ ما قال فيه حتى يحقق ما قال فيه ولن يتحقق أ ب د ا كيف وهو كذب من ذكر امرا أ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى ي أ ت ي بنفاذ ما قال فيه ولذلك يا أ خ ي الحبيب إ ي اياك ك ولسانك إ ولسانك احذر لسانك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا يلدغنك انه س ع ب ا ن كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هذا لقاءه الشجعان وكلم اللسان ا ن ك من كلم السنان لان كلم السنان يبرا لانه في الجلد و ا ن كلم اللسان فلا يبرا لانه يكسر القلوب ومن الصعب ان تعود القلوب س ل ي م ة بعد كسرها اسمع ر و ا ي ة البخاري عن بلال بن الحارث المزني ابن الحارف ل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله عز وجل ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله عز وجل ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه الى يوم ا ل ق ي ا م ة يلقي الرجل ا ل ك ل م ة لا يلقيها ل بالا وهو ي ح ت س ا ل ق ه و ة والشاي ويريد ان يملا فراغه ويضحك خلانه ويبسط او يسر الذين يسامرونه وجلساءه فيتكلم ا ل ك ل م ة س خ ر ي ة من ا خ ي المسلم او لمزا او خنزا هذه الكلمه يكتب الله بها عليه سقط الله الى يوم القيامه قال علقمه كم من كلام منع لي ه حديث بلال ا بن الحرث ان اقوله, كم من كلام أن أقوله حديث بلال كلمه م من ك ا م ن ع ي والحديث في البخاري ورواه احمد يعني حديث صحيح لا مراء فيه ولا ش د ولا تلمزوا أ ن ف س ك م ولا تنابزوا ب ا ل أ ل ق ا ب وقد نزلت هذه ا ل آ ي ة في بني س ل م ة قدم صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فوجد ل ل ص ح ا ب ة ا ل أ ن ص ا ر م ج م و ع ة من ا ل أ س م ا ء فكان اذا دعا صحابيا ب إ س م ه يقول صلى الله ع يقولون له يا رسول الله إ ن هذا اللقب يكرهه هذا ا ل أ خ فنزلت ا ل آ ي ة لتمنعهم من ا ل أ ل ق ا ب ا ل ك ر ي ه ة وماذا وماذا يضرك لو تكلمت ب ك ل م ة ط ي ب ة قد حرمك الله الخير كله لا خيل ر عندك ا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إ ن لم يسعد الحال قلبك نعوذ بالله منه مليء بالحسد و ا ل ح ب ظ والبغضاء والضغينه على المسلمين لسانك لا يتكلم بخير وجهك لا يتفتر عن ابتسامه محروم من الخير كله وهذا حرمان ليس بعده حرمان ماذا عليك لو بسطت وجهك وفرضت أ س ا ر ي ر ك في وجه أ خ ي ك وتبسمك في وجه أ خ ي ك لك ص د ق ة ماذا عليك لو دعوت اخاك باحب الاسماء اليه لتدخل السرور على هذا القلب الذي قد يكون منكسرا فتجبره هذه ا ل ك ل م ة وقد يكون متعلما فتشفيه هذه اللفظه ماذا عليك اشحه عليكم حتى بخيل بالكلام حتى بخيل بالسلام حتى بخيل بطيب الكلام الا ادلكم على شيء إ ذ اذا فعلتم فيه إ فعلتموه تحاببتم افشوا السلام واطعموا ط ع م ل ا ص ل و الطعام أ وصلوا بالليل والناس ن ي ا ن ولا يزيد في العمر إ ل ا البر إ ل ا العمل الطيب ف م ل أ قلبك م ح ب ة إ ن م ا بهذا تمد على نفسك ينبوعا صافيا من الحسنات لا يتكدر فالحسنات تتصبب عليك و أ ن ت في بيتك لا تتحرك ولا تعمل بحبك للمؤمن وما أ ح ب عبد أ خ ا ه إ ل ا كان في الصحيح الا كان أ ح ب ه م ا إ ل ى الله أ ح ب ه م ا إ ل ى أ خ ي ه إ ل ا كان أ ح ب ه م ا إ ل ى الله اكثرهما حبا ل أ خ ي ه أ ح ب للناس ما تحب لنفسك تكن و مؤمنا تكن و م س ل م ة عش ما شئت ف إ ن ك ميت و ع م ل ما شئت ف إ ن ك ملاقيه واعمل ما شئت ف فإن... إ شئ. ن ك مذلو به اتق المحارم ت ك ن أ ع ب د ا ل ن ا س و ر ض ب م ا ق ت م الله لا ك ل تلحق ب ر وارض م ي تكن أ غ ن ا ل ن ا س و أ ح س ن إ ل ى جارك تكن مسلما و أ ح ب بلل نفسك ما ت ح ب ل نفسك تكن م ؤ م ن ة و أ ح س ن إ ل ى جارك تكن مسلما و أ ح ب بلل ن ا ما تحب نفسك تكن م ؤ م ن ة ثلاث نواهن كلها م ح ر م ة ا ل س خ ر ي ة واللمس والتنابز ب ا ل أ ل ق ا ب و ن ت ي ج ة أ ي و ا ح د ة من ا ل ث ل ا ث ة جزاؤها شيئان عند الله ت أ خ ذ من الله اسمين وتفقد اسما عظيما كان اسمك عند الله مؤمنا ف أ ع ط ا ك الله بدله اسم الفسق و ا ل ف ت و ك و إ ذ ا لم تتب ب س ر ع ة فيعطيك لقبا آ خ ر الفسق والظلم بئس الاسم ا ل ف ت و ك بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يدب ف أ و ل ئ ك هم الظالمون هل اشتريت باسم المؤمن عند الله اسم الفاسق بعت اسم المؤمن واشتريت اسم الفاسق والظالم معا بماذا بهمزات لسان و و م ب ا ي شفاه او ت ل م ض شفاه على اخيك او حركات قلب نحوه وتعس تعس من تخلى عن اسم مؤمن واخذ من رب ا ل ع ز ة الذي لا معقب لكلماته ولا راد لقوله ولا معقب على حكمه ا س م ي ن ا س م ي ن اسم الفتق واسم الظلم بئسه اي ل ع ن لعنة هذه ا ل ب ي ع ة التي بعت بها ايمانا واشتريت بها فتقا وظلما واما ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة فلم يعد عندنا وقت لها ولعل الله عز وجل يمد في اعمارنا ويبارك بها ان شاء الله فنلتقي بكم في خ ط ب ة اخرى لنلتقي ونعيش في ظلال هذه ا ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة من س و ر ة الحجرات واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه رحم الله امرا عرف حده فوقف عنده وبحسب امرئ من الشر ان يحقر ا ق ا ه المسلم ويل لكل همزه ل م ز ة وويل ك ل م ة عذاب وتهديد وقال بعض المفسرين واد م في جهنم يا ايها ا ل أ خ الكريم نحن ا خ و ة وكل مسلم في أ ر ج ا ء ا ل أ ر ض إ ن م ا هو اخوك تجمعك به هذه ا ل و ش ي ج ة و ش ي ج ة ا ل إ س ل ا م ولا تظنن ان الصيام و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة أ ع ظ م عند الله من ف و ن حرمات المسلم ونصرته وعدم خذلانه ولا تظن ن ان الزنا والربا أ ع ظ م ح ر م ة من ع ر ض المسلم في الصحيح. في الصحيح. الربا بضع وسبعون ش ع ب ة أ د ن ا ه ا ك أ ن ي ذ ن ي الرجل ب أ م ه تحت سطار ا ل ك ع ب ة حديث صحيح وان ارض الربا استطاله المسلم في عرض اخيه المسلم اعظم من هذا اعظم من نكاح امه تحت ظلال الكعبه والله لقد كنت اظن ان الحديث ضعيف حتى ر أ ي ت ه في سلسله الاحاديث الصحيحه او في صحيح الجامع الصغير للالبان وان ارض الربا استطاله المسلم في عرض اخيه ق ط ع ة ص غ ي ر ة لا تتعدى بضع سنتيمترات تقبل ان تجرك الى النار و ع ن ت ر ا ب ن ق ط ع ة صغيرة لحم م ض غ ة قد جعلها الله بين سجنين عظيمين في داخل ا ر ب ع ة سجون سجون عظميه ف ج ي ن عظميين وشقتين حتى ت ن س ب ه الى ا ل خ ل ق ة ا ل ر ب ا ن ي ة فلا تطلقها على عنانها وجعل لك ربك اذنين اثنين اذنين اثنتين ولسانا واحدا حتى تسمع اكثر مما تقول وبحسب امرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع من حدث بكل ما سمع فهو كاذب يا اخي الحبيب ما الذي شتتنا ما الذي مزق ق ي ا ن ن ا ما الذي فرق جماعاتنا ما الذي دمر مجتمعاتنا ما الذي أ ض ر ن ا وهز وجودنا إ ل الا هذا ا ل س ن إلا هذه المضغه التي لا ترعى فيها بمسلم إ ل ا ولا ب م ه يا اخي إ ن حدثتك نفسك أ ن تعيب أ خ ا ف فانظر إ ل ى عيوبك وكما قال عيسى ب ن مريم رضي الله عنه عندما جيء ب ا م ر أ ة ز ا ن ي ة فاخذ ا ل ق و م كلهم يتولولون ويتحوكلون ويسترجعون ويستنكرون فقال لهم سيدنا عيسى عليه السلام من كان منكم بلا خطيئه ة ف ل ي ر ج م ا كان منكم بلا من منكم خطيئة فليرجمها والحمد لله أ ن ر ا ئ ح ة الذنوب لا نشمها وقد جاء في بعض ا ل آ ث ا ر قراتها في فتاوى ابن تيميه مجموع الفتاوى على ان العبد اذا عذب ذنبا تباعد عنه الملك ميلا من رائحه ة الذنب تباعد ن ع الذنب م ميلا من ل ل ك رائحة ا الحمد لله اننا لا نشم ذنوبنا لله وإلا نشم فرائحتنا تقتل تزكم ق ت ل ا ل أ ن و ف ومقدار ذنوبنا يطبق ا ل أ ر ض نتنا وهل كلامنا اقل من ك ل م ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في حديث داود الرواه أبو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم عن ص ف ي ة والحديث مرسل كما اظن قالت له بحسبك من ص ف ي ة كذا وكذا تعني أ ن ه ا ق ص ي ر ة تعني أ ن ه ا ق ص ي ر ة فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت ك ل م ة لو مزجت بماء البحر لمزجته اي لو اختلطت بماء البحر لانتن البحر كله والبحر لا ينتن ل أ ن أ م ل ا ح ه ك ث ي ر ة ولكن هذه ا ل ك ل م ة أ ن ه ا ق ص ي ر ة وهي ترى ق ص ي ر ة أ ن ت ن ت ماء البحر لو مزجت به يا اخي اياك ولسانك لا تنظر الى عيوب اخيك انظر الى عيوبك قبله ام كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه القذى القذى ا ل ص غ يراه في عين أخيه يراه ويكبره ولا يرى, يرى الجذع الجذع ا ل ذ يعني هو في داخل ي ه ان ذنوبك ومعايبك ونقائصك اكبر و ع ظ م من ان تنظر الى ز ل ة من زلات اخيك والمسلم لا يتتبع الزلات لان المروءه تقتضي ان يعفى عن الزلات وكما قال صلى الله عليه وسلم في صحب في, في سنن ابي داود اقيلوا اقيل و ا ذوي الهيئات عثراتهم فو الذي نفسي بيده ان احدهم لا يعثر ويده, ويده بيد الرحمن ومن هنا قرر ا ل م ا ل ك ي ة ان الدعاوى على المعروفين بالصلاح لا تقبل من المستهترين والفتاح واذا جاء فاسق يرفع د ع و ة الى م ح ك م ة ا س ل ا م ي ة على رجل معروف بصلاحه وتكواه يسجن هذا المستهتر والفاتك حتى, حتى لا يتطاول الاشرار على الابرار وحتى لا تستطيل ا ل س ن ة الفتاق في اعراض الخيار الذين عرفوا بصلاحهم و ت ق و ا ه احفظوا أ ل س ن ت ك م وافتحوا ص ف ح ة ج د ي د ة مع ربكم وحتى نلتقي ب ا ل غ ي ب ة و ب آ ث ا ر ه ا وبالتجسس ومصاعده على المجتمع المسلم وبالظن ا ل س ي ء و آ ث ا ر ه التي نكبت ا ل أ س ر والمجتمعات والحركات حتى نصل اليها شاهد ربك ان تفتح ص ف ح ة ج د ي د ة وان تمسك هذا اللسان بلجام وكما كان بعض ا ل ص ح ا ب ة احيانا يضع حصاه ص غ ي ر ة في فمه حتى لا يتكلم واحيانا يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني المهالك ه ا ل ك المهالك اوردني ولا محاله إ ذ ا أ ت ب ع ت نفسك هواها و أ ط ل ق ت للسانك عنانه وكما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ و نؤاخذ على كلامنا يا رسول الله رسول قال فتلتك ي امك ع ا يا معاذ يا وهل يكب الناس في النار على وجوههم إ ل ا حصائد ألسنتهم وهل يكب السنتهم ن ا على ل وجوههم في ا ا إلا حصائد ر و إ ذ ا كثرت الفتن فابك على خطيئتك و أ م س ك عليك لسانك واللي...